And that means that we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 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في الجمع بين صحيحه معاويه بن عمار التي قال فيها وما بين المشرق والمغرب قبله وبين صحيحه عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي قال فيها إن كان في وقت فليعد وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد وذكرنا ان سيدنا قدس سره افاد في الوجه الاخير من وجوه الجامع ان الصحيحه معاويه حاكمه على صحيحه عبد الرحمن والسر في ذلك والسر في ذلك أن هذا اللسان وهو قوله ما بين المشرق والمغرب قبله لسان التصرف في الموضوع حيث إن صحيح عبد الرحمن قالت من صلى لغير القبلة ثم استبان له انه صلى لغير القبلة ولم تحدد ما هو القبلة وصحيحة معاوية حددت ذلك وبينت ان ما بين المشرق والمغرب قبلة فكانت صحيحة معاوية ناظرة لصحيحة عبد الرحمن متصرفة في موضوعها على نحو التوسعات حاكمة بان ما أتى به المكلف صلاة إلى القبلة ولكن ما أفاده محل تعملين من جهتين الجهة الأولى جهة مبنائية حيث بحث في الأصول في بحث التعارض في مبحث الحكومة عن أمرين الأمر الأول ما هو المناط في نظر دليل لاخر والأمر الثاني ما هو وجه عدم المنافات بين الحاكم والمحكوم فإنه لا خلاف في تعريف الحكومة حيث إن الحكومة عبارة عن نظر أحد الدليلين للاخر نظرا شخصيا لا نظرا نوعيا وهذا هو الفرق بين المخصص والحاكم فإن المخصص ناظر للعام نظرا نوعياً بمعنى أنه لولا أن المخصص أظهر في مورده من العام بحيث عدت الأظهرية قرينة بنظر العرف لكان العام والمخصص متعارضين إلا أن العرف توسل بأظهرية المخصص على العام في مورده واعتبر هذه الاظهريه يجنو قرينتان وإلا فهما متنافيان بينما إذا عرض الحاكم والمحكوم على العرف بأن قيل لهم أحل الله البيع وحرم الربا ولا ربا بين الوالد وولده أو لا صلاة إلا بطهور والطواف بالبيت صلاة فإن العرف إذا تلقى هذين الخطابين يرى أن الثاني ناظر للأول كأنما المتكلم بالثاني إنما تكلم به قاصدا التصرف في الأول تضييقا أو توسعتا فنظر الحاكم للمحكومي نظر شخصي وهذا هو المائز الجوهري بينه وبين المخصص وإنما الخلاف بينهم في جهتين في بحث الحكومة الجهة الأولى في أن ملاك النظر ما هو يعني ما هو الضابط والملاك في نظر أحد الدليلين للآخر فقد ذهب جمع منهم السيد الإمام قدس سره وهو ظاهر بعض كلمات سيدنا أيضا قدس سره أن المناط في نظر دليل لآخر لسان المسالمه فالمسألة ترجع إلى خصوصية لسانيه فاذا كان لسان الدليل عدم المساس بالمحمول وانما معالجه الموضوع اما بتوسعه او تضييق اما ان يقول لا ربا بين الوالد وولده أو يقول الطواف بالبيت صلاة فلأجل هذه الحيثية اللسانية كان المسالم ناظرا للاخر فالملاك في النظر هو صفة لسانية والمسلك الآخر في مناط نظر دليل لاخر ليس مجرد ان اللسان لسان المسالمه وان الثاني ناظر للموضوع دون المحمول وانما المناط في النظر ان يكون متاخرا رتبه عن الدليل المحكوم فمضافا للحيثية اللسانية لابد من تأخره رتبة لا نقول بتأخره زمانا كما توهم بعضهم في عبارة الشيخ في الرسائل أنه يشترط التأخر الزماني فأشكل عليه بأنه لا يعتبر في الحكومة التأخر الزماني وإنما المقصود هو التأخر الرتبي حيث إن الشيخ الأعظام قدس سره ذكر في الرسائل أن الميزان في الحكومة أنه لو لم يكن المحكوم لكان الحاكم لغوان أي لا مفاد للحاكم إلا مع وجود محكوم وإلا لكان ورود الحاكم لغوان فلو لم يكن هناك قوله لا صلاة إلا بطهورين لكان قوله الطواف بالبيت صلاة لغوان ولو لم يكن هناك قوله أحل الله البيع وحرم الربا لكان قوله لا ربا بين الوالد وولده لغوان فالحاكم أخذ فيه تأخره الرتبي عن المحكوم مع اضافه الخصوصيه اللسانيه وقد يكون الحاكم متقدم زمانا على المحكوم لكن لما كان الحاكم في ظرف صدوره لا معنى لمفاده الا مع وجود دليل اخر كان صالحا للحكومه الى ان ياتي الدليل المحكوم فالمدار على التأخر الرتبي لا على التأخر الزماني فلأجل ذلك إذا كان الحاكم واردا بالعنوان الثانوي والمحكوم بالعنوان الأولي أو كان الحاكم ناظرا لمقام الامتثال والمحكوم ناظرا لمقام الجاعل صحة الحكومة باعتبار التأخر الرتبي وأما لو كان كلاهما ناظرا لمقام الامتثال أو بالعنوان الثانوي الواحد فإن العرف لا يرى أحدهما ناظرا للآخر بل كلاهما ناظران لدليل فوقاني وإن كان لسان أحدهما لسانا مسالما للآخر مثلا لو أن المولى قال لو أن المولى قال قبل يد العالم او قم للعالم اجلالا ثم اتى بمخصصين لهذا الكلام او اتى بخاصين بتعبير ادق اتى بخاصين لهذا الكلام الخاص الاول انه سئل من حفظ الحديث يقبل يده فقال من حفظ أربعين حديثا فهو عالم ثم أتى او وردنا خاص آخر بأن سئل هل من أكرمنا عفوا اذا اكرمنا غير العالم نقبل يده يعني لاجل انه سنه اكرمنا اذا اكرمنا غير العالم نقبل يده فاجاب الامام لا تقبل يد غير العالم فلا إشكال في ان الخاص الأول حاكم على نحو التوسع على الدليل العام حيث يشمل عنوان العالم بعد الحكومة يعني بحسب المراد الجدي طبعا لا بحسب المراد الاستعمالي يشمل عنوان العالم من حفظ أربعين حديثان تحفظ هذا الأربعين حديث سيدنا آه. يا ما أقصد كتاب الأربعين آه. أربعين حديث في الجملة ما أقصد كتاب الأربعين من حفظ على امتي أربعين حديثا بعثه الله آه يوم القيامة فقيها فأنت إن شاء الله ممن يبعثك الله يوم القيامة فقيها مو لأجل أنك تحفظ أربعين حديث لأجل أنك تصبح فقير هذا مقصودي فلا إشكال في حكومة الخاص الأول من حفظ أربعين حديثا فهو عالم على الدليل العام إنما الكلام في حكومته على الثاني فهل يقال المراد إذا أكرمنا غير العالم تقبل يده أم لا المقصود بغير العالم؟ من لم يحفظ أربعين حديثا أو يقال لا تقع المعارضة بين الخاصين وإن كان الخاص الأول في, في نفسه مع غمض النظر عن المعارضة شنو؟ حاكما على الدليل العام فمن يعتبر كما هو المختار وذكرنا في بحث الأصول؟ أن مجرد الحيثية اللسانية غير كافية في حكومة دليل على آخر بل لابد من إضافة شنو التأخر الرتبي فبناء على ذلك فبناء على ذلك نطبق هذه الكبرى في المقام فنقول عندنا أدلة ثلاثة الدليل العام وهو قوله صل إلى القبلة أو لا تعاد الصلاة إلا من خمس القبلة أو حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وورد عندنا خاصا أحدهما قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال عليه السلام قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة والحديث الثاني هو صحيحه عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله من صلى لغير القبلة ثم استبان له أنه صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد وإن مضى الوقت فلا يعيد هل الحديث الأول وهو صحيحه معاوية حاكم على الحديث الثاني وهو جنو صحيحه عبد الرحمن لا إشكال في أن صحيح معاوية لو خلي عن المعارض لكان حاكما على الدليل العام وهو صل إلى القبلة إنما الكلام أنه معارض بصحيحه عبد الرحمن أو أنه حاكم عليه فإذا قلنا بأن الخصوصية اللسانية كافية في الحكومة إذن صحيحة معاوية حاكمة على صحيحة عبد الرحمن لأن صحيحة معاوية لسانها لسان مسالما والتصرف في الموضوع بغض النظر عن المحمول فصحيحة عبد الرحمن تقول من صلى لغير القبلة وصحيحة معاوية تقول ما بين المشرق والمغرب قبلة فتكون حاكمة عليها وأما إذا اعتبرنا في الحكومة مضافا لحيثية اللسان حيثية التأخر الرتبي. فالمفروض أن صحيحة معاوية وصحيحة عبد الرحمن كلاهما ناظرا لمقام الامتثال وبالتالي لا موجبه لحكومة الأول على الثاني وإن كان لسانه لسان المسالم فالمناقشه مع سيدنا مناقشة مبنائية الجهة الثانية إن سيدنا قدس سره الشريف أفاد في مصباح الأصول أن السر في عدم منافات الحاكم للمحكوم وملاءمته له أن المحكوم قضية شرطية والقضية الشرطية لا نظر لها إلى موضوعها بينما الحاكم قضيه ناظره الى عقد الواضع بيان ذلك اذا قال المولى كما هو مثل يعني اذا قال المولى حرم الربا فان مرجع هذه القضيه الى قضيه شرطيه ما فرض انه ربا فهو حرام والقضية الشرطية لا نظر لها إلى موضوعها فهي تتكفل ثبوت المحمول على فرض تحقق الموضوع وأما ما هو المحقق للموضوع فلا نظر في القضية الشرطية إليه فإذا جاءتنا رواية أخرى وقالت لا ربا بين الوالد وولده، فهي غير ناظرة للمحمول وإنما ناظرة لموضوع القضية الشرطية فمقتضى ذلك أن تقدم عليها عرفا لأن الشرطية لا تثبت وجود موضوعها والقضية الحملية تثبت وجود الموضوع أو تنفيه عن بعض الأفراد فبالتالي تكون حاكمة عليها فهذا هو سر عدم المنافات وسر الملاءمة بين الحاكم والمحكوم وما أفاده سيدنا قدس سره قد يطبق على محل الكلام فيقال بأن صحيحه عبد الرحمن قضية شرطية من صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعيد وإن مضى الوقت فلا يعيد والقضية الشرطية لا تتكفل تنقيح موضوعها فإذا جاءت قضية حملية تتكفل تنقيح الموضوع إثباتا أو نفيا كما في صحيحه معاوية ابن عمار حيث قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كانت حاكمة عليها ولكن ما أفاده إنما يتم اولا إذا كان أحد الدليلين يعني المتعرض للموضوع متأخرا رتبة كما ذكرنا في الجهة الأولى وثانيا إن ما أفاده قدس سره يقتضي عدم العمل بالدليل المحكوم في مورد الشك في الحكومة لأن مقتضاه الشك في الموضوع وكون الشبهه شبهه مصداقيه ولا يصح التمسك بالدليل في الشبهات المصداقيه بيان ذلك اذا قال المولى في دليل لا ربا عفوا اذا قال المولى في دليل احل الله البيع وحرم الربا ولنمثل بمثال عرفي لان هذا المثال فيه تعقيد اذا قال المولى في دليل اكرم كل عالمين وقال في الدليل الاخر مثلا العالم من كان عادلا باب المثال أو العالم من كان من لم يكن فاسقا فإذا قلنا بأن سر تقدم الحاكم على المحكوم تصرف الحاكم في موضوع الدليل المحكوم إذن, إذن فالنتيجة أن المراد الاستعمالي للمحكوم لا يصح التمسك به في مورد الشك في الحكومة أي لو شككنا في مورد كما لو فرضنا أن هذا العالم مرتكب للصغيرة وشككنا أن العالم المرتكب للصغيرة عالمون بحسب الدليل حاكم حاكم أو ليس بعالمين فمقتضى كلام سيدنا قدس سره من أن الدليل المحكوم لا يتعرض لموضوعه وأن المراد منه ما هو المراد من الدليل الحاكم أن لا يصح التمسك بالدليل المحكوم في موارد الشاك وهذا مما يأباه هو وغيره في الفروع الفقهية فإنهم يقولون لا فرق بين الحاكم والعام عفوا لا فرق بين الحاكم والمخصص من هذه الجهه فكما أن العام إذا شك فيه قلوا يا تخصيص زائد عليه تمسكه بأصالة العموم فكذلك المحكوم إذا شك في حكومة زائدة على المقدار المتيقن تمسك شنو بأصالة العموم في الدليل المحكوم مما يعني بقاء الدليل المحكوم على حجية ظهوره في المرادل في المرادل استعمالي من وهو ان المراد بالعالم معناه العرفي وهو من كان عالما وجدانين الا في المقدار المتيقن للدليل الولاي للدليل حاكم وثالثا ان ما افاده قدس سره اخص من المدعى وهذا يؤكد لنا أيضا ما ذكرنا في الجهه الأولى حيث إنما أفاده يختص بما إذا كان الحاكم متصرفان في عقد الواضع ولا يشمل ما إذا كان الحاكم متصرفان في عقد الحامل نظير لا ضرار ولا حراج فإن سيدنا وغيره التزم بأن دليل لا ضرر ولا حرج حاكم على الأدلة الأولية مع أن مفاد لا ضرر ولا حرج بحسب مسلكه وهو مسلك المحقق النائني نفي الحكم الضرري ونفي الحكم الحرج أي أن لا ضرر ليس ناظرا للموضوع وإنما ناظر للمحمول ومع ذلك فهو حاكم على الادله الاوليه فاذا كان الوجه في عدم المنافات بين الحاكم والمحكوم هو ان الحاكم لا يمس المحمول وانما يمس الموضوع لم يكن هذا مضطردا في سائر شنو اقسام الحكومه تفهم وتامل والتفت ولا تغفال لا نقول فانه دقيق نقول فانه رشيق رشيق آه بقي شيء سيد الخوي قال بقي شيء يعني تنبيه وهو ان مقتضى النصوص المتقدمه باجمعها نفي القضاء اي اذا استبان له الانحراف عن القبله بعد الوقت فلا قضى لكن يحكى عن بعض وجوبه استنادا الى خبر معمر بن يحيى قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبله ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها فلو تمت هذه الرواية سندا ودلالة لكانت لكانت معارضة للنصوص السابقة الداله على أنه لا قضاء إذا استبان الانحراف بعد الوقت وقد راجعنا ال ال ال الوسائل بحسب هذه الطبعة فق ف فاللفظ الذي نقل في الوسائل كما ذكره سيدنا قدس سرقال يعيدها قبل أن يصلي هذه الصلاة التي قد دخل وقتها بلي حديث خمسة باب تسعة من أبواب القبلة ولكن سيد الإمام في كتاب الخلال نقلها بلفظ آخر وبنى عليه حيث هناك نتيجة ترتب على الفرق بين اللفظين بالي قال واما صفحه 93 من كتاب الخلال واما روايه معمر بن يحيى قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة اخرى قال يصليها ما قال يعيدها يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي قد دخل وقتها قال وقريب منها رواية أخرى عنه يعني عن معمر ابن يحيى بل الظاهر أنهما رواية واحده مع زياده احداهما بقيدين نقلها يعني ذكر المصدر تهذيب والاستبصار جامع احاديث الشيعة ولم ينقلها عن الوسائل والوسائل هنا ايضا عندما بلي بلي نقلها نقلها عن الشيخ لانه قال محمد بن الحسن باسناده عن الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن بني يحيى قال بلي تهذيب أيضا والاستبصار هذه بلي نراجعها لأنه يصليها تقبل الحمل على الاستحباب يعيدها لا تقبل الحمل على الاستحباب هذه تراجع الرواية يعني أصحاب الفن في مراجعة الروايات والحمد لله رب العالمين. ولعله <تصفيق> <تصفيق>